إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأسألوا أن محمد العبد هو رسول أما بعد كنا قد وقفنا على قول الإمام المجدد رحمه الله عن المسألة الأولى من المسائر الأربع قال وهي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أرفق بالأدلة الأدلة يمع دليل وهو الاهتداء إلى المطلوب والأدلة منها أدلة سمعية وهي الوحي أي القرآن قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فقال الله جل وعلا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل فالأدلة السمعية لبيان هذا الدين كثيرة ولبيان التوحيد توحيد الله وأنه هو المستحق للعبادة وهناك أدلة عقلية وهي أولا أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة الخالق للخلق والمستحق المستحق للعباد كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم نعلكم فتقون أي اعبدوا الله تعالى لأنه الخالق لكم ولهذا يقول العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الروهية وتوحيد الولوهية يتضمن توحيد الربوهية وتوحيد الأسماء والصفاد فأنت لا تعبد الله تعاك فتعتقد أنه عز وجل هو الخالق الراجق المحي المميل المستحق للعبادة في الأدلة العقلية ثانياً أن الله تعالى لا بد أن يجعل لعباده دينا يعبدونه به ثالثا أن الله تعالى لا بد أن يرسل رسولا يدعو عباده لا لا بد أن يرسل رسولا يدعو العباد إلى إبادة الله عز وجل ونبين لهم كيف يعبدون الله عز وجل فهذه أدلة عقلية مع أدلة سمعية في إكباء دين الإسلام فالإنسان لا تعرف هذا الدين العظيم حتى يعبد الله على غصيره قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة فيه إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب وسنة أو إجماع ينفع التقليد ولذلك الكفار عندما أنكر عليهم الشرك قالوا إن وجدنا آباءنا على أمك وإنا على آثارهم مقتلون فلا ينفع تقليد الآباء والأجدار على الظاطل قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله معرفة دين الإسلام أيده أن تعرف بأن هذا حكمه واجب ودليله كذا وهذا حكمه محرم ودليله كذا أنا بدي أن يعرف الإنسان دين الإسلام إلا لله قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفي في معرفة الدين مجرد العقل كما أن نور العين لا يرى إلا مع مع ظهور نور قدامه أي أمامه كما أن نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة أي شمس الوحي من كتابه وسنة فهو يستطيع أن يهتدي بإذن الله على الزوجين هذا هو ثالث من العلم الأصل الأول والمسألة الأولى العلم وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة دين الإسلام الذي هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم فالدين الله الذي أمر به عباده والذي أمرك باتباعه، وأنت مطالب به لا بد أن تعرف هذا الدين والإسلام هو دين جميع الرسل كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام إن الدين عند الله الإسلام وكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله من قاد الله هذا هو الإسلام بمعنى العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام والإسلام إن حفر في اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لليهودين أو النصراحين أن يقول أنا مسلم مع نبيحة الرسول صلى الله عليه وسلم قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله بالأدلة كما قلت لا بالتقليد إنما بالأدل من الكتاب السنة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان هذا هو العلم علم الكتاب والسنة أما أقوال العلماء فيتشرح وتوقف فقط كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ والأدلة ليست كلام العلماء إنما الأدلة هي الآيات القرآنية والحديث النبوية وأما كلام العلماء فهو شارح موضحا مبين لذلك لا أنه جليل في نفسه هذه هي المسألة الأولى وهي الأساس بدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها هي الأساس وإنما يؤدأ بالعقيدة وبالأساس التعلم والتعليم والدعوة نبدأ بالعقيدة وهي العلم بالعقيدة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام للأذي الله نعم نكتفي بهذا القضاء